ிங் கா فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ونرى وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْغَالِينَ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَفًا சியூரா அது ஹை அல்லாஹ் bang-bang-bang சங்க அடக்க மி وَجِئْتَ إِلَى أَمِكَ دَنَّى اللَّهُ عَلَى الدُّلْكَ فَكِرِينَ kana adu وَلَقَدْ أَعْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيْهَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا புமா ூட a